Jauwbna ya elmahdi, jauwbna ya elmahdi, jauwbna ya elmahdi, jauwbna ya elmahdi. kimlet alamatek, من طلعتك كملت علاماتك ظلت بعاد من طلعتك كملت علاماتك ظلت بعاد من طلعتك كملت علاماتك كملت علاماتك عدناي ثابت روايات. تحديد علامات الفرج يا طيب الذات عدنا مبادئ ثابتة وعدنا روايات تحديد علامات الفرج يا طيب الذات باري لما يتنف وعد لا والله يتحق اشضلت بعد يا سيدي من هالعلامات يمتد شمس تطلع من مغربها تطلع بس هالعلامات باقيه وتتبعها صرخاتك اشظلت بعت من طالعتك علاماتك. كملت علاماتك عدنا رواية واضحة ويه السند ما يبكر تقول ايه الارض من بالظلم ويتجار عدنا رواية واضحة ويه السند ما يبكر ولي الارض من تمتلي بالظلم ظلم ويتشور يظهر شعاع ابن الحسن وبهمتي تدور يملي الارض خصي وعدل والعالمي نور خصمك اخذ جورة فاضي وطفح جورة وكل النواضر شخصة من تظر حملاتك ظلت بعد من طلعتك كملت علاماتك كملت علاماتك ارضي العراق الطيب واربوعي لطياب يا ابني الحسن غايا صفته من وارد ارضي العراق الطيبة واربوع الاطياب يا ابني الحسن لا ياسفت وامنا وار دياب تنتيك اعراضي وغدت تتقطع اركاب حيئمت وبعينك شفت هجمات لارهاب هل زمر مل ويفرضونا يمت تشني على الظلم يلمهدي صلاتك اصطلت بعد من طلعتك كملت علاماتك كملت علاماتك قايلوها اصحاب المثل والمثل مفهوم في الدنيا لو دام الكفور هل ظلم ما يدوم؟ يا إله أصحاب المثل وإل مثال مفهوم. بالدنيا لو دام الكفوف هل ظلم ما يدوم؟ عليه من تصب غثيل عتب وعليها من تلوم حتى قبل جدك صبح يا وصف مهدم. يا موج قبر جدك ظل يا عذر عندك ومرقد ابوك عسكري على ثاراتك ضلت بعد من طلعتك كلت على ماتك كلت على ماتك نتمنى بينا تم طويل ساعات ليال وننظر طلايا صفوتك منشور اعلام نتمنى بيني تنطوي ساعات الايام وننظر طلايا صفوتك منشور اعلام الخاص كلها تناشدك وتناشد العام يمتيش بدر الفرج يا نسل الاكرام هذا الفرج وعده جازي وعبر حده العمر واحنا نعد يا المهدي ساعاتك صلت بعد من طلعتك كلت علاماتك كلت علاماتك, كلت علاماتك, كلت علاماتك كل امة مصلح تنتظر ويبدأ في عصناح ينقذها من ظلم الدهار ويخلص الراح كل امة مصلح تنتظر ويبدع في اصلاح ينقذها من والميد بهار ويخلص الروح كل الامم متأملة وين يندبك صاح لا حتب وادر طلعتك نجمي الفرح لاح يا اوفا كل صاحب ادركنا يا الغيب كل المساعدة صاغية ومنتظر صيحاتك ضلت بعد من طلعتك كملت علاماتك كملت علاماتك